<تصفيق> هلا يا ر ي م ا ل ف ا ل ة يا زينه يا نجميه و يم عيوني مكحالا والكحله ربانيه ي ن ل الفالة ا يا يا ريم زينه يا نشمية هلا يا ر ي م الفاله يا زينه ي نجميه يم ع ي و ن مكحالا والكحله ربانيه هلا يا خي هلا اصيله ومؤصله هل هل مثل المهرم ح ج ا ل ة و ا ل م ش ي غزلانيه اه ل ي ا ر ي م ا ل ف ا ل ة يا زينه يا نشميه وياما ع ي و ن ك ح ا ل ه والكحله ر ب ا ل ع ر س ن نشم ما ي ن الفرسان عريسك زين العرسان نشمه ما بين الفرسان ولما ينزل عالميدان ل ى ه ب و ط ل ي باهيه